من دون الله ومثل ذلك طاعتهم في تحكيم غير شرع الله تحكيم شرع الله واجب على كل العباد وتحكيم غير الشرع لا يجوز. ثم هو درجات إذا حكم بغير الشرع لما يرى أن الحكم بغير الشرع أنسب وألطف وهذا الواجب على الكبيراً يعمله هو نحو ذلك هذا كفر وإذا حكم بغير ما أنزل الله وهو يعرف أنه مخطئ وإنما لسبب من الأسباب هذا كبيرة من كبار الذنوب ولا يخرج من الإسلام لكن إذا استحل ما حرم الله الله جل وعلا حرم الحكم بحكم الجاهلية وكل حكم خارج عن حكم الإسلام فيعتبر من أحكام الجاهلية أفحكم الجاهلية يبغون وما أحسن من الله حكما لقوم يوقنون فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أرباباً من دون الله يعني اتخاذهم أرباب بطاعتهم في معصية الله إذا حللوا الحرام أو حللوا حللوا الحرام أو حرموا الحلال فتلك العبادة نعم وقوله ومن الناس من يتخذ من دون الله أنداداً يحبونهم كحب الله وقوله تعالى ومن الناس من يتخذ من دون الله أنداداً يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حباً لله ومن الناس من يتخذ من دون الله أنداداً يحبونهم كحب الله لعلماء التفسير رحمة الله عليهم في هذه الآية قولا ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله قالوا من المشركين من يتخذ آلهة يحبها مثل ما يحب الله وهذا شرك في المحبة هم يحبون الله ويحبون غيره ويحبون غير الله وتلك شرك في المحبة ومن المفسرين رحمهم الله من قال ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله يعني يحبونهم ويعظمونهم مثل محبة المؤمنين لله مثل محبة المؤمنين لله والمؤمنون أشد حبا لله لأنه حب عن يقين وإخلاص وتوجه إلى الله جل وعلا ومحبة المشركين لآلهتهم ما داموا يرون أنهم يستفيدون منها فإذا حصلت عليهم المصائب والأمور بسببها لعنوها كما قال الله جل وعلا الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين اللي محبتهم في الله ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله على التفسير الأول وهو قول الكثير من المفسرين رحمهم الله يعني أن هؤلاء المشركين يحبون آلهتهم كما يحبون الله يعني أنهم يحبون الله ويعبدون الله لكن يحبون مع الله غيره من الآلهة ويعبدون مع الله غيره والنبي صلى الله عليه وسلم لما سأل الرجل كم تعبد كسبعة قال أين هم؟ قال ستة في الأرض وواحد في السماء قال من الذي لرغبتك ورهبتك؟ قال الذي في السماء هو لينفع أمن اللي في الأرض؟ لا أخذه تقليدا فهؤلاء المشركون يعبدون الله ويعرفون الله ولئن سألتهم من خلقهم يقولن الله ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض يقولن الله فهم يعترفون بالله ويعرفون لكن يشركون معه وحينما يطوف طائفهم بالبيت يقول لبيك اللهم لبيك لا شريك لك إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك يقول لا شريك لك إلا واحد وأنت تملكه وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قالوا لبيك اللهم لبيك لا شريك لك يقول قط قط يكفي يكفي قفوا عند هذا لكن ما يقفون يقول إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك فدل على أن المرأة حتى لو أحب الله فلا يعتبر موحد حتى يكفر بما سوى الله تكون محبته لله وحده فقط محبة يعني محبة العبادة والشرك المنهي عن شرك المحبة في العبادة لأن هناك من الأمور من المحبوبات مثلا أمور لا دخل لها في موضوع التوحيد أو تخدش التوحيد. فالرجل يحب أباه ويحب أمه ويحب زوجة ويحب أولاده هذه محبة طبيعية. المرء يحب الطعام ويشتاق إليه إذا كان جائع هذه محبة طبيعية ما يعذر عليها. ما يعذر عليها يعني ما ما يلام عليها. ومثل ذلك كذلك الخوف الخوف من عدو الخوف من الحية من العقرب من كذا هذا خوف جبلي وطبيعي ما ليس له دخل في العبادة كما قال الله جل وعلا عن موسى عليه السلام فأوجس في نفسه خيفة موسى من كثر ما رموا من السحر وآتوا به من السحر وصار يرتطم ويلهم بعضه بعض أوجس في نفسه خيفة موسى قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى فموسى عليه السلام خاف من سحرهم هذا لكن الله جل وعلا ف فالمحبة التي مناقضة للتوحيد محبة الطاعة والعبادة والذل والخوف والرجاء والطمع فيما عنده ونحو ذلك ثم أخبر جل وعلا أن المؤمنين محبتهم لله خالصة وحده لا شريك له والذين آمنوا أشد حبا لله وكذلك محبة من أطاع الله لطاعة الله فهذه محبة لله وفي الله وعوثق عور الإيمان الحب في الله والبغض في الله يعني محبة النبي صلى الله عليه وسلم محبة لله محبة الصالحين محبة الأنبياء محبة الرسل محبة أبي بكر وعمر رضي الله عنهم والصحابة رضي الله عنهم محبة لله هذه ما تنافئ التوحيد بل هذه تقوي التوحيد وهي من أوثق عور الإيمان الحب في الله والبغض في الله يعني تحب المرء لأنه مطيع لله وتكره الآخر لأنه عاص لله نعم. وفي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله عز وجل يقول المعلف رحمه الله في الصحيح أي في صحيح مسلم رحمة الله عليهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله هذا تفسير للتوحيد قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله ما يصح أن يقول لا إله إلا الله ولم يكفر بما يعبد من دون الله بل بد من الأمري ولو كفر بما يعبد من دون الله ولم يقول لا إله إلا الله ما نفعه من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله وقول لا اله الا الله دخول في توحيد الله والكفر بما يعبد من دون الله براءه من الشرك واهله حرم ماله ودمه يعني ما يجوز لمسلم ان يتعرضه ان يتعرض ماله بالاساءه اليه او شيء منه لانه حرام وحرام على المسلم إصابة دمه قتله أو أذى لأنه أحرز وصان دمه بشهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله والكفر بما يعبد من دون الله من الناس من يقول لا إله إلا الله لكن ما كفر بما يعبد من دون الله وهذا الذي قلنا عنه في أول الدرس يصلي ويصوم ويشهد لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله هم يتوجه إلى القبر أو الظرية أو الولي ويسأله هذا ما كفر بما يعبد من دونه قال لا إله إلا الله وما تنفعه لأن هنا قضها وأفضلها وأفسد معناها يكون هذا الذي يفعل هذا الفعل أبو جهل وابو لهب أعلم منه بمعنى لا إله إلا الله. أبو جهل وأبو لهب عرفوا معنى لا إله إلا الله إنه يلزم منها أن يتبرى من الشرك وهم ما يريدون هذا. قالوا أجعل الآلهة آلهة واحد إن هذا شيء عجب. فلا بد من الكفر بما يعبد من دون الله. ولا بد من تخطئتي من يعبد غير الله فمن وحد الله وعبد الله وحده فهو المؤمن ومن كفر بالله فتجب البراءة منه كائنا من كان ويجب على المسلم أن يعتقد ضلال كل من يعبد من دون الله ما يقول هؤلاء أمرهم من الله لا يجب عليها أن يميز يعرف أن هؤلاء ظلال هؤلاء كفار اليهود والنصارى والمشركون ومن يدعي الإسلام وهو لم يسلم حقيقة ما تبرأ من الشرك والمشركين هذا مثلهم من هذه من ألفاظ العموم من قال لا إله إلا الله وكفر لابد من هذا القول بكلمة التوحيد والكفر بكل ما يعبد من دون الله أما إذا قال أنا أقول لا إله إلا الله لكن الكفار هذولا ما علي منهم ولا تبر منهم هذول على ما هم علي والله يتولى أمرهم ولا أدري ما مصيرهم ما أدري ما حالهم نقول لا أنت شككت فيما أنت عليه شككت في الإسلام إذا صرت منت متيقن معال هؤلاء فمعناه أنك منت متيقن حالك أنت فالمسلم لازم يعرف أنه هو على صواب ومن عداه على خطأ كائنا من كان حتى ولو كان أكثر أهل الأرض الله جل وعلا يقول إن إبراهيم كان أمة قانتة لله حنيفة ولم يكن منهم يمسك أمة وهو واحد واهل الأرض كلهم ظلال ما قال كل الناس هكذا كما هو حال كثير من الناس اليوم يقترب الكثرة يقول اليهود والنصارى كثر والمسلمون قلة والمحققون للتوحيد من المسلمين قلة هؤلاء فقط على الحق بس والباقيين كلهم على الظلام نعم وهذا الذين دين الله به يقول عليه الصلاة والسلام والله لا يسمع بي يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بي إلا كان من أهل النار فنحن نحلف أن من مات اليوم على اليهودية والنصرانية أنه كافر وأن ماله إلى النار ولا نشق في هذا ولا نتردد وإن كانوا من كانوا وإن كانوا كل الدنيا والله جل وعلا يقول وإن تطع أكثر من في الأرض يظلك عن سبيل الله ويقول تعالى وما أكثر الناس ولو حرص بمؤمنين سمع أحد السلف رحمة الله عليه وهو يطوف الكابة يقول اللهم اجعلني من القليل اللهم اجعلني من القليل فقيل له ما قولك هذا قال نعم القلة هم الذين على الحق القلة هم الذين على الهدى أما الكثرة فالله أخبر جل وعلا عنهم انهم ضلال ولا يجوز لمسلم ان يشك في معال الكفار ايا كان نوع كفرهم الا انهم من اهل النار ويجزم بهذا ويعتقده ويدير الله به لانه اذا لم يجزم بهذا فمعناه ما صدق النبي صلى الله عليه وسلم وإذا ما صدق النبي معناه ما شاهد أن محمد رسول الله يعني ممكن يأتي النبي صلى الله عليه وسلم بكلام ما صحيح معناه كافر هذا الذي يكذب النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول والله لا يسمع بي يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بي إلا كان من أهل النار وغضب صلى الله عليه وسلم لما رأى صحيفة مع عمر ابن الخطاب رضي الله عنه من التوراة قال أفي شك أنت ابن الخطاب والله لقد جئت بها بيضا نقية والله لو كان أخي موسى حيا ما وسعه إلا التعباعي لو كان موسى حي ما وسعه إلا اتباع محمد لأن شريعة محمد نسخت الشرائع السابقة يعني النصرانية ما نسخت اليهودية واليهودية ما نسخت الأديان السابقة لكن الدين الإسلامي نسخ جميع الأديان ولهذا لما ينزل عيسى على نبينا وعليه أفضل الصلاة والسلام في آخر الزمان يحكم بالإنجيل لا لا والله يحكم بالقرآن يحكم بشريعة محمد صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام فكثير من الناس يظل ويهلك في هذه الناحية يعني يتراءى له أنه على الحق لكن الآخرين يقول ما أدري عنهم لا ما يصح أن تقول ما أدري عنهم ولا أحكم عليهم لا يجب عليك أن تتبرأ منهم وتعرف أنهم ظلال ولهذا أمرنا الله جل وعلا أن نستعيذ بالله من حالهم وأن نسأله جل وعلا الثبات على الصراط المستقيم ونتبرى من اليهودية والنصرانية وغيرها من الأديان اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم وهم اليهود ولا النصارى ولا الظالين وهم النصارى من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله هذا الذي حقق التوحيد قال آمن بالله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله الحساب في ما أتى به من الصغائر والكبائر هذا إلى الله جل وعلا نحن نقول هذا مسلم وهذا كافر ولكن ما نفاضل بين الناس بين المسلمين أمرهم إلى الله جل وعلا وهو الذي يعلم حالهم سبحانه وإذا وجد الإسلام نأمل له المغفرة والرحمة ولا نجزم وإذا وجد الكفر نجزم أنه ظال وأنه كافر وأنه في الآخرة في النار ما نقول إن فلان عاقل وفلان كذا وفلان كذا يمكن يكون له عذر يمكن يكون له كذا والله لا يسمع بي يهودي ولا نصراني اليوم كل سمع وكل علم والحمد لله والدعوة بلغت القريب والبعيد لا يسمع بي يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بي إلا كان من أهل النار وهذا قطعا ويقين ولا شك فيه ويجب على المسلم أن يعتقد ذلك نعم وشرحه وشرح هذه الترجمة ما عندك ما عندي يقول المعلف رحمه الله وشرح هذه الترجمه ما بعدها من الابواب ما هي الترجمة باب تفسير التوحيد وشهادة لا إله إلا الله هذه تسمى الترجمة يعني عنوان الباب شرحها يأتي بالأبواب التي تأتي بعد هذا كل باب يبين حالة من الحالات وموضوع من المواضيع فهو يفسر التوحيد الأبواب الآتية يبين ما يحقق التوحيد ويبين ما يخدش التوحيد او يجرحه والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبد ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين يقول السائل المكي هل له اداء عمرة في رمضان حتى لو لم يخرج من مكة خلال الشهر المكي اذا رغب في العمرة فيحرم من الحلم يعني من خارج اميال الحرم ولا حرج عليه ان يلبس ملابس الإحرام ويغتسل في بيته ثم يخرج إلى الحل والحل يعني خارج أميال الحرم التنعيم الذي هو أقرب مكان إلى المسجد الحرام الآن أقرب مكان إلى المسجد هذا شرفه الله التنعيم لأن الحرم يدخل ويخرج يزيد وينقص في اماكن حدود الحرم بعيدة وفي اماكن حدود الحرم قريبة فاقرب حدود الحرم الى المسجد الحرام التنعيم وفي اماكن بعيدة مثل الحديبية من ابعد ما يكون ومثل جهة عرفات وما بعدها وجهة الشرايع وهكذا فالأماكن تبعد وتقرب فمثلا من كان في جهة الشرائع في تلك الجهة إذا خرج خارج أميال الحرم جهته ولو مئة متر ونحو ذلك ما دام على حد الحرم وخرج أو كان على جهة عرفات مثلا خرج إلى حدود عرفات أو إلى ما قرب من جامعة أم القرى ذاك خارج حدود الحرم ولا ينبغي له أن يكرر ولكن إذا أراد أن يعتمر ما يمنع وإنما الذي لا ينبغي أن يفعل هو التكرار من المكي والتكرار من الوافد القادم إلى مكة بعمرة اليوم مثلا يخرج غدا أو بعد غدا ليأتي بعمرة أخرى نقول هذا ما ينبغي ما كان هذا من هدي السلف أما المكي إذا أراد أن يعتمر فيخرج كان أنا بن مالك رضي الله عنه إذا حمم رأسه يعني نبت شعر الرأس ويريد حلقة بدل ما يحلق حلقا مباح يخرج إلى الحل ويحرم ويأتي بعمرة ويحلق رأسه حلق نسك يتقرب به إلى الله تعالى يقول هل للغني ومن كان من بني هاشم ان يأكل من التمر الذي يقدم من اهل الخير في المسجد الحرام نعم ما يقدم من فطور في المسجد الحرام وفي غيره من المساجد الغالب انه يقدم فطور للصائمين والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من فطر صائما فله مثل أجره فيأكل منه الغني والفقير إلا إذا كان صدقة مثل ما يعمل بعض الإخوة مثلا يأتي بصدقة التمور ويوزعها في المسجد الحرام هذه ينبغي أن تميز ولا تعطى كل أحد لأن الغني ما ينبغي له أن يأكل منها ما دامت صدقة أما صدقة التطوع فلا بأس لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل الهدية عليه الصلاة والسلام وإذا تصدق على غيره وأهدى عليه المتصدق عليه قبل عليه الصلاة والسلام ولما أخذ الحسن أو الحسين تمرة من الصدقة استخرجها عليه الصلاة والسلام من فيه حتى لا تدخل جوفه وهي من الزكاة لأنما ما كان من الزكاة فهو حرام على محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آل محمد فما كان من الزكاة فلا يأكله الغني وما كان من صدق تطوع أو إطعام صائم أو فطور صائم ونحو ذلك فهذا يشترك فيه من حضر والحمد لله والغالب أن ما يقدم في المسجد الحرام أنه الإفطار الصائم فما يلزم الإنسان أن يسأل إلا إذا تبين له أو شك أنه من الزكاة فيسأل عن هذا حتى ما يأكل منه وقد أغناه الله يقول السائل هل حلق اللحية أو قصها حرام في أيام رمضان؟ حلق اللحية وقصها والأخذ منها حرام في رمضان وفي غيره لقوله صلى الله عليه وسلم أعفو اللحى أكرم اللحى أرخو اللحى خالف المجوس خالف المشركين خالف اليهود ولما دخل عليه صلى الله عليه وسلم مجوسيان قد أطال الشوارب وحلق اللحى كره النبي صلى الله عليه وسلم منظرهما وقال ما هذا قال بهذا أمرنا ربنا يعني نكسر يسمونه رب لأنهم يعبدونه من دون الله فقال عليه الصلاة والسلام لكن ربي أمرني بعفاء اللحية وإحفاء الشارب فالشارب يحفى واللحية تعفى قال بعض العلماء إذا كان إعفاء اللحية يترتب عليه أذية للرجل يحبس ويؤذى ويتهم باتهامات هو بريء منها ونحو ذلك من الأمور فلا حرج عليه في حلقها حينئذ لأنه يكون حينئذ مكره ولا يجوز له أن يحلقها من أجل إرضاء الوالدين أو تكون مثلا الوالدة خايفة على ولدها وليس هناك خوف فتقول لولده أحلق لحياتك حتى تسلم ما يجوز له أن يطيع الوالد في هذا ولا يطيع الوالد وإنما إذا رأى أنه سيؤذى ولا يستطيع يتحمل هذا العذاب, وهذا العذاب فحينئذ يكون مكره والله جل وعلا عذر المسلم أن يتكلم بكلمة الكفر ما دام مكرها وقلبه مطمئنٌ بالإيمان يقول من يحب الجلوس في مصلاه بعد صلاة الفجر وصلى في الصف الأول في الحرم ثم تراجع إلى الخلف هل يحظى بأجر العمرة أم يلزم أي... أن يبقى في مصلاه يحظى في أجر ال... في الأجر في اللزوم مصلاه لأن المراد والله أعلم في مصلاه المكان الذي صلى فيه يعني المسجد يعني جلس في المسجد فهو إذا صلى في الصف الأول صلى في مكان الطائفين مثلا مضطر لأن يقوم أو صلى في مكان ما وقام ليحضر الدرس وينجلس في الحلقة أو قام ليطوف في المسجد الحرام هو في مصلى ما غادر مصلى يعني إذا خرج من المسجد نقول خرج ترك مصلى لكن ما دام في المسجد فهو في مصلى قام ليتكي على عمود ونحو ذلك قام ليتناول مصحف أو نحو ذلك كل هذا ما ينافي إن شاء الله فضل الله واسع والمسألة ليس فيها تشديد ولله الحمد والإنسان عليه أن يحرص على التمسك بالسنة وتطبيق ما جاء في الحديث فهو جالس في مصلاة يعني جالس في المسجد ما خرج إلى البيت